بسم الله الرحمن الرحيم تبت يا أبي الأبيون وتب ما أظن عنه ما له وما كسب لا نارا ذات لهب وما أتو حمالة في جيدها حظلوا من مسك